الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين من الطاهرين كانت خلاصة كلام السيد الخوئي رحمه الله أنه هذا الذي اخذ المبيع بالبيع الفاسد ولم يستوف المنفعه لا يضمن المنفعه وخلاصة كلامه انه لو كان غاصبا كنا نفصل بينما إذا عليكم السلام بينما إذا كان غصبه هذا هو المانع من استفادة المالك إذن يضمن وما لو لم يكن غصبه هو المانع بل كان المالك حتى لولا لا الغاص لم يكن يستفيد من المنفع إذن لا يضمن وذلك لأن النتيجة أو قل عدم النتيجة ينتسب إلى إلى عدم المقتضي قبل الانتصاب إلى وجود المانع فحينما يكون المقتضي ما موجود لا يقول احدا ان عدم النتيجه منتسب الى وجود المانع. اصلا المقتضي ما موجود الله يرحم استاذنا السيد الشهرولي كان يقول هذا الظرف الذي خالي ما ماي واكو جواه فالظرف صغير خلي ايدك على هذا الزرف قلت الحمد لله خليت ايدك على الزرف حتى الميلين شا بابا قسم ميل ما بي المختلف ما موجود هذا انت تفكر في المانع خب هذا هذا الرجل سوف لا ما كان يريد ان يستفيد من هذه الدار فعدم الاستفادة من هذه الدار او فوات المنفعة مستند إلى عدم المقتضي قبل أن يكون مستندا إلى المانع وهو غصب الغاصب وعليه فلا يطمئ هذا في باب الغصب عندئذ ان ثبت أنه في باب الغصب لا لا يكون ضمان في المنفع غير المستوفات لا يكون ضمان في مورد عدم المقتضي، يعني في المورد الذي المالك لم يكن يستفيد من هذه الدار، فلا ضمانة فبالنسبة للمأخوذ بالبيع الفاسد بطريق الحرم. وأما لو كان يستفيد، فأيضا نقول في, في المقصوب نقول ضامن. لكن في المقبوض بالبيع الفاسد ايضا نقول ليس ضامنا لان الضمان له سببان اما السيره السيره ما موجوده في المنفعل غير المستوفات واما قاعده من اتلف قاعدة من اتلف غير صادقه هنا لأن هذا الخطا الذي وقع لم يكن خطا خاصا بالمشتري وانما البائع شريك معه في هذا الخطا فالبائع هو هم كان يعتقد ان هذا البيع صحيح وان هذا ملك ملك المشتري فهو كان مصمم على ان لا يستفيد من المال من منفعه المال فرجع مره اخرى الامر الى عدم المقتضي الا اذا افترضنا لا هذا غاصب هذا مؤفض المشتري يعلم ان البيع باطل وغصبا أخذ اخذ ما بيع رجعنا مره اخرى الى باب الغصب هذه خلاصه كلام الشيخ خوي وبعد ذلك آه عدد الروايات التي يمكن أن يستفاد منها الضمان وأجاب على كل واحدة منها إلى أن انتهى إلى الرواية الأخيرة وهي اقواها وهي رواية حرمة ماله كحرمة دمه خب هو قال انها هذه حرمة تكلفية فما إلى بالضمان نحن قلنا عليكم السلام هناك مجال للقول بأن هذه الحرمة ليست تكريفية بحتة بل حرمة وضعية ايضا لأنه شبه حرمة مال المسلم بحرمة دمه ولا اشكال أن حرمة الدم تكريفية وضعية وليست تكريفية بحتة دم الإنسان والمسلم عليك السلام حرام فرمة تكلفية وأيضا الضمان موجود فيه بلا إشكال فتشبيه هذا بذاك يعطي معنى الضمان نستطيع أن نقول هكذا وعندئذ لكي ندعم الآن النتيجة التي أرادها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هكذا دعمنا قلنا انه بحسب النتيجه هذا الـ هذا المنفعه انما تكون مالا في مقابل العين حينما تفصل عن العين أما المنفعه حينما لا تكون مفصولة عن العين لا تعد مالا في مقابل العين إنما المال هي العين ولهذا لو كان لي بيتون ما مؤجر ما أقول أنا عندي شيئان مالان بيت وسكنة ما أكونش إذا ما عندي مال واحد وهو البيت او مركوب والمركوب ما استفدت من من الركوب عليه او من من منفعته ما اقول عندي ما عندي مال واحد وهو هذا المركوب وهو السيارة هذا المركوب نعم حينما اؤجر السيارة عندي اذن اقول هناك مالان اولا السياره وهي ملكي ثانيا منفعه السياره وهي ملك المستاجر صار هنا مالان والا فماليه المنفعه دائما مندكه ضمن ماليه العين وهنا فيما نحن فيه لو فصل هذا ايه لو فصل عفوا لو فصل هذا المشتري المنفعه عن عن الدار خب هنا المنفعه مال و الدار مال اخر وفصله ان ذاك يكون بأحد الشكلين اما بالاستيفاء ان يستوفيها السوف المنفع ففصلها عن العيد والمفروض أنه لا يوجد استفاء في المقام وإما بمنع المالك هو ما سوف لكنه وقف حائلا أمام المالك ممنعه عن الاستفاء ففصل بين العين والمنفع وهذا ما موجود لأنه ليس هو الذي منعه إنما المالك نفسه تورط في نفس الخطأ الذي تورط فيه المشتري فاا ح... ح... أصبح هو حرم نفسه عن الاستفادة فلا ف... فالفصل ما موجود إن كان الفصل ما موجود إذن لا يوجد إنما يوجد مال واحد وهو هذا كتاب أو هذا الفرس أو هذا المركوب أو هذا البيت خب خرمة ماله كخرمة دمه خرمة هم فليكن لكن الحرمة الوضعية ثبتت على العين هنا وليست للمنفع المالي مستقبل هذا كتكميل لبيان صرح الخوئي طبعا هو ما عنده التكميل ما رأكره هو هو السيد القوي اكتفى بالقول بان حرمه ماليك وحرمه دمه حرمه تكلفيه عشق الوقت لكن نحن كتائب كتكميل لكلامه اضفنا هذا المطلب بعد ذلك ناتي الى كلام السيد الامام رضوان الله تعالى عليه السيد الامام يصر على ان هذا الذي أخذ المال ببيع فاسد ولم يستوف المنفعه غامن للمنفعه يجب أن يدفع قيمة المنفع إلى المالك الأصلي وخلاصة كلام السيد الإمام يعني أنتم السبعون أن تراجعوا كتاب البيع. إنما أنا كاتب هنا خلاصة كتاب البيع المجلد, المجلد الأول. صفحة 475 بحسب طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قد سره مقطعة مؤسسة العلوم هذا نصير الذي أنا كاتبه هنا خلاصة كلامه مع اختصار هذا يقول رحمه الله إن المنافع لها وجود تدريجي وجود نحو وجود المنفع لها نحو وجود. المنفع مالا كما العيل العين مالا ولهذا المال هذا المال وجوده تدريجي وتصرمه وفناؤه هم تدريجي بالتدريج يوجد وبالتدريج يتصرم ويفنى. وقاعدة اليد موجودة على اليد ما أخذت كما أن العين مال فعلى اليد إرجاع العين كذلك المنفع مال وعلى اليد إرجاعها وليس الاستفاء دخيلا في تحقق المنفعه لو كان الاستفاء هو الذي يخلق المنفعه خب هنا ما نقول اذا لا توجد منفعة لكن المسألة ليس كذلك المنفعة موجودة استوفى أو ما استوفى أو ليس الاستيفاء دخيلا في تحقق المنفعة فالمنفعة متصرمة الوجود متصرمة التلف بالتدريج سواء استوفى أو لا وحديث حرمه مال المسلم كحرمة دمه يستشد بهذا الحديث بالذات الذي قلنا أنه أقوى الاحاديث حرمه مال المسلم كحرمة دمه وإذا تردون مصدر الحديث هم أقول لكم به الوسائل المجلد الثاني عشر بحسب طبعة آل البيت باب مئة وثمانية وخمسين من أحكام العشرة الحديث الثالث صفحة 297 هذا مصدر الرواية وحديث فرمة ما علي المسلم كفرمة دمه يدل بحكم التشبيه أن ما له كدمه فكما أنه لو أذيخ دمه لا يذهب الدم هدرا بل الدم مغمود كذا الكلمة فهذا ما على الحرمه التكسيفية البحث إنما تدل على الضمان والمنفعة مالون هذه خلاصة كلام السيد إمام رضوان الله تعالى عليه نحن التحليل الذي ذكرناه بالنسبة لها الرواية الأخيرة وهي رواية حرمة مال المسلم كحرمة دمه ذاك التحليل هو, هو الذي يكون جوابا على كلام السيد الله تعالى عليه يعني نحن هكذا نقول نقول المنفعة لا تعد اصلا مالا في مقابل العين إلا حينما تفصل عن العين المنفعه حينما تفصل عن العين تعد مالا في مقابل العين اما حينما لا تفصل عن العين لا تعد مالا فانا حينما امتلك بيتا ولم ااجر هذا البيت مثلا امتلك بيتا وانا ما ساكنه ما اقول عندي مالان عندي بيت وعندي منفعه البيت انما المنفعه منتجات اصلا العين ماليتها بمنفعتها هاي انا عندي مال واحد وهو البيت لو كان البيت لا منفعه له اذن لم يكن مالك ماليه المال متقومه بالمنفعه وهو مال واحد البيت فلا يوجد لدي مالان حتى تاتي هذه البيانات المباركة للسيد الإمام الله تعالى عنه هذه خلاصه جوابنا على كلام السيد الإمام فيبدو أن كلام السيد الخوئي رحمه الله أقوى وهو أنه هذا المشتري الذي اشترى هذا البيت ببعض الفاسد ولم يستوف المنفعة لا يكون ضامنا للمنفعة خب. الحكم الرابع والسابع الخامس والسادس نترك بحثنا كما تعلمون يكون وفق ترتيب مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله هو عند الشيخ, المكا... الشيخ الأنصاري رابع وخامس والسادس والسابع من احكام المقبوض بالبيع الفاسد ده يسرد احكام المقبوض بالبيع الفاسد خصص الرابع الحكم الرابع في كلام الشيخ الانصاري عباره عن ضمان المثل عبارة عن ضمان المثل بالمثل المقبوض بالبيع الفاسد لو كلف فهذا المشتري ضامن. ضامن للمثل ان كان مثليا فهو ضامن للمثل وهذا هو الحكم الرابع وان كان قيميا فهو ضامن للقيمه وهذا هو الحكم السابع وفق ترتيب مكاسب الشيخ الانصاري أما الخامس والسادس فهما فرقان من فروع ومان المثلي بالمثل ففعلا نحن نحذف هذين الخامس والسادس نحذفهما موجود بالمقاصد موجود تستطيع أن تطالعوا لكن بما أنني عندي نقاش كما سيتطف إن شاء الله عندي نقاش في أصل هالتقسيم المعلوف تقسيم الأموال إلى المثل والقيمي وأن للمثل حكما وأن للقيمي حكما بما أنه يوجد عندي قاش في أصل مطلب فحدخت الفرع الثالث والرابع وبإمكانكم وإحنا بانين على الاختصار بقدر ما يمكن بإمكانكم وأنتم العلماء بإمكانكم أن تراجعوا الحكمة الثالث الحكمة الخامس والسادس موجود في المكاسب وموجود أيضا في بقية الكتب ليس في المكاسب في الكتب التي تنظر بعين الاعتبار إلى المكاسب موجودة سواء التمليح سواء كتاب السيد الإمام سواء غيرهما استطعتكم أن تراجعوا وأنا أحدث الخامس والسادس اقتصارا واقتصر على الرابع والسابع وهما البحثان الأصليان بحث أن المثلي مضمون بالمثل وبحث أن القيمي مضمون بالقيمة وللشيخ الأنصاري مقطع من العبارة هذا المقطع أنا معجب به وأراه هو الباب إلى ما سأختاره إن شاء الله من أن هذا التقسيم المشهور لا يخلو من خلل اصل تقسيم أن الأموال إلى المثيب القيم. أنا أنقول لكم هذا المقطع الوارد في كلام الشيخ وراجع الموجود في المكاسب المقطع الموجود في المكاسب ما يلي يقول يذكر أولا رحمه الله خلافا مريرا في تعريف المثلي والقيمي أصلاً ما معنى المثلي وما معنى القيمي لعله قل ما يتفق في الفقه مسألة أو تعريف من التعاريف يقع فيه هذا الخلاف العجيب الغريب والأقوال المتعددة المتكثرة الكثيرة أنه ما معنى المثلي وما معنى القيم طبعا ايضا بما أني باني على الاختصار وذكر أمهات المطلب المعاني الكثيرة ما الذي داعي أدخل بيها وأنتم كلكم علماء راجعوا وإقرؤ المكاسب ذاك وغير المكاسب من الكتب التي تتعرض لتفسير المثلي والقيمي الشيخ يذكرها والخلاف خلاف مرير ثم يقول هذا المقطع اللي يقول هذا هو باب أو بوابة ما سأختاره إن شاء الله من أن التقسيم من أصله غير صحي ثم يقول رحمه الله يقول ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية ولا متشرعية كلمة المثلي لا له حقيقة شرعية وردت في كتاب ولا في سنة وفي مثل الصلاة الصلاة لها حقيقة شرعية الصلاة لغة بمعنى الدعاء وشرعا بمعنى أعمال مخصوصة المثليه ما موجود أصلا إلى حقيقة شرعية ولا متشرعية وليس المراد معناه اللغوي إذن فلنحمل كلمة المثلي على معناه اللغوي ما دام ما إلى حقيقة شرعية ولا متشرعية نحملها على ككل كلمة حينما لا يوجد لها حقيقة شرعية أو متشرعية تحمل على المعنى اللغوي اليس هكذا هذا هم نحمل على المعنى اللغوي يقول رحمه الله لا نستطيع ان نحمل المثلي على معناه اللغوي لانه لو قصد بالمثلي ما يكون له مثل من جميع الجهات فليس منعكس إن كان المقصود بالمثلية المثلية من جميع الجهات فليس بالمنعكس يعني ليس كل ما لا يوجد له مثل من جميع الجهات فليس مثليا كثير من المثليات يعتبروها مثليات بينما ما يوجد المثل من جميع الجهات أفرضو يعني بس أتركو المكائن الحديثة التي تحدث أشياء مثلية تماما يعني الما... الماكنة التي يصنع بها الظرف الفلاني كل الظروف اللي يصنعها يصنع فيها الماكنة كل شكل واحد او, أو الماكينه التي تنسج قميصا معينان ترى مئات الامتار او الاف الامتار تنسجها بشكل واحد من جميع الجهات هذه المكان الحديثه شكل صح لكن المثليات والقيميات أخر المثليات ما ما خصصوها بالقضايا اللي تصدر في زماننا الحاضر بالمكائن بهالمهنمات ب... ب... افرضو التمن التمن اصناف التمن يعتبر مثل هذا بالعراق كان عدنا تممن عنبر الدرجة الأولى من من من عمرهم، أو هنا مثلا طارم أصلي أو مادري ما نشلون، دمسيه، خبرة هذا ال القسم الدرجة الأولى، خم مثلي بعد، لكن انقصده بالمثلي المثلي من جميع الجهات مو منعكس هذا. لأنه حتى العنبر أو حتى عادة حتى النوع الواحد منه لو قصت الخبات بعضها ببعض تختلف شيء ما الاختلاف اختلافهم ما يعوثنا بي بس مثليه من جميع الجهات ما موجود نعم اختلافهم ما يهتمون بي هذا لو قصدت قصده بالمثليه المثليه من جميع الجهات وإن قصد بالمثليه المثليه من بعض الجهات فغير مضطر يعني ليس كل ما يكون مثليا من بعض الجهات فهو مثلي كثير من الامور اللي حتى القيميات متماثلات من بعض الجهات يقول رحمه الله الشيخ العنصاري يقول إذن لا نستطيع أن نعتمد على المعنى اللغوي ولا توجد حقيقة شرعية أو متشرعية له ولا يوجد في آية أو رواية رتب حكم على عنوان المثلي حتى نبحث أن المثلي شنو معناه. أصلا وين عندنا في آية أو رواية تقول المثليات مضمونة بالمثل أجي ما غاية ما هناك أن المثلي والقيمي ورد في معاقد الإجماعات هذا موجود في معاقد الإجماعات الواردة في كلمات الأصحاب موجود هذا الأنواد لكننا ماذا نصنع بمعقد اجماع نفس المجمعين اختلفوا في, في, في تفسيره اختلافا مريرا كل أحد فسر المثل بتفسير ماذا نصنع بمعقد إجماع من هالقبيل أنا أضيف أقول والأجماعات كلها كما تعلمون إجماعات منقوله، مو إجماعات مخصله إجماعات منقوله، وهذه الإجماعات المنقوله لو كانت لها قيمة، فهذا الخرا خلاف المريض. في تفسير المثل والقيم أسقطتها عن قبضها كما أشار إليه الشيخ الآن لكي نستطيع أن يعني بهذا أصلا ينسد باب البحث لكي نستطيع أن نبحث ونمشي البحث لنختر بعض التفاصيل حتى نفتح باب البحث ونبحث ونرى أنه إلى أين نصل أفرضو نحن خضنا معركة فهم معنى المثلي والقيمي وصار عندنا معنى معنى واحد من هالمعاني الكثيرة صار عندنا معنى فهل نحكم؟ بأن المثلي يختلف حكمه عن القيمة أو لا هذا البحث يجب أن نبحث فلنفترض تفسيرا أنا ذكرت هنا تفسيرين لنفترض التفسير الأول أو لنفترض التفسير الثاني وانا احتمل ان المقصود بالتفسيرين هم معنى واحد تفسير واحد اصلا مو تفسيران حتى ينفتح فعلا باب البحث ونبحث ونرى انه حال من الصحيح تقسيم الاموال الى قسمين مثلي او وطيني او انا ذكرت هنا تفسيرين تفسير ورد في مكاسب الشيخ طبعا هذا التفسير ورد في مكاسب الشيخ لا بمعنى أن الشيخ اختار أن هذا معنى المثلي لا موها يعني هو هو يقول أن المثلي هناك خلاف مريض في تفسيره ما معلوم ان المجمعين وفالدليلهم وارد على حكم المثلي والقيمين ماكو إلا الإجماع وما معلوم المجمعين ما ذا قصدوا هو هكذا يقول رحمة الله عليه. ولهذا هذا تفسير الوارد على لسان الشيخ لا أقول أن هذا هو مختار الشيخ ماذا أقول الشيخ؟ إنما تفسير وارد على لسان الشيخ أذكره وهناك تفسير وارد على لسان السيد الخوي رحمه الله. بس وهو مختاره يقول هذا هو تفسير صح هكذا يعني. أن التفسير الصح في مثلي كذا يذكر. أنا هذين التفسيرين أذكرهما لكم. فحتى ينفتحوا بحث اختاروا التفسير الأول أو اختاروا التفسير الثاني. وأنا في نفسي أتحمل أن المقصود من هذين معنى واحد. هذا الاحتمال موجود عندي. على كل حال. الذي ورد على لسان الشيخ هذا يقول كل نوع من أنواع الجنس الواحد بل كل صنف من أصناف نوع واحد لو تماثلت في أفرادها فهو مثلي وإلا فهو قيمي هذا وارد فيه كلام الشيخ الأنصاري يعني أن المثلي لا بد فيه من التماثل لسه تماثل كامل تماثل جزئي لا بد فيه من التماثل ولو بتنويع المال إلى أنواع التمن ما هو لان لأن التمن لها أنواع كثيرة لكن نوعها إلى أنواع حتى تثماثل كل نوع من أنواع الجنس الواحد بل كل صنف من أصناف نوع واحد قد يكون النوع يعتبر واحد لكن تحته أصناف ها أخذ كل صنف مستغلة حتى تثماثل صنف مثلي فلنتبنى هذا التفسير أو نتبنى تفسير السيد الخوئي رحمه الله والذي هو ذكره بشكل أداقي يعني تعبير الشيء الخوي أداقي هالشكل يقول ما تساوت أفراده من حيث القيمة باعتبار عدم اختلاف الصفات المؤثرة في القيمة خذ لك الدرجة, الدرجة الأولى من عنبر أو الدرجة الأولى من دمسيا أو الدرجة الأولى من طارم، مما تكون أفراد من ناحية من زاوية الصفات التي تؤثر في القيمة متماثله صح أن حبات عنبر أيضا تختلف أو حبات رمهم تختلف لكن اذا اخذت الصنفة لدرجة اولى هالاختلافات ما تأثر في القيمة ما على اثر في القيمة فالاختلافات اللي ما تأثر في القيمة ما مهمة اترك انما الاختلافات التي تؤثر في القيمة تسقط المثل المثلية لكن حينما أخذنا صنفا لا يوجد فيما بين أفرادها اختلاف يؤثر في القيمة هذا هو المثلي أما إن كان ما شيء هذا هو القيم هذا كلام سئل ثم هو يشير الى انه المكائن الحديثه جعلت الامور التي كانت تعد قيميه الان في يومنا هذا تعد مثلية فعاده كانوا يقولون ان القمصان قيميه قديما هكذا كان يقول لانه لا احد كان يستطيع ان ينسج الاقمشه قيمية كانوا يقولون لأنه ما كان هناك أحد يستطيع أن ينسج أقمشة متماثلة مهما كانوا يرتبون أقمشة كل متر من القماش يختلف عن المتر الآخر أما في يومنا هذا فببركة المكائن الحديثة لا حتى الأقمشة مثلي هذاني تفسيران. ولعل المقصود من التفسيرين هم معنى واحد إنما التفسير الأول غير محدد التعبير التفسير الثاني أكثر تحديدا وأكثر تحددا قد يكون هو الوقت قيمي أو مثلي آخر جال. على كل حال الوقت شيء لا قيمتها. ولا أسأل الله تعالى أن يوفقنا لصرف هذا الوقت المتصرن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. خب فعلا البحث بقى ناقص يعني بل غلينا بسطر ما إلى أنا أقدر لا نقدر إن شاء الله نكمل البحث في الأيام المقبلة إن شاء الله.